بوك تو دوадцять один واحد وعشرون واحد وعشرون كرودك روزموة دو محادثة قصيرة رقم اثنين محادثة قصيرة رقم اثنان زويتكي وي من اين انت؟ من اين انت؟ ز بازل يو انا من بازل انا من بازل بازل روستاشوفاني او شويساريا بازل في سويسرا بازل في سويسرا дозвольте відрекомендувати вам пана ميوлера اسمحوا لي ان اقدم لكم السيد ميلر اسمحوا لي ان اقدم لكم السيد ميلر فين نوزيميتس هو اجنبي هو اجنبي فين روزموليا كيكو ما موڤامي هو يتكلم عده لغات هو يتكلم عده لغات чи ви вперше тут? هل حضرتك هنا لأول я був тут минулого року. Ла, قد كنت هنا في العام الماضي. لا. قد كنت هنا في العام الماضي. على تلك ولكن... الأسبوع. لمده اسبوع واحد فقط ولكن لمده اسبوع واحد فقط تشي подобається вам у нас؟ اتستمتع بوجودك عندنا؟ اتستمتع بوجودك عندنا؟ дуже добре, люди приємні جدا الناس هنا لطفاء جدا الناس هنا لطفاء. هي مستاويсть подобается мне також. وتعجبني المناظر الطبيعيه ايضا. وتعجبني المناظر الطبيعيه ايضا. кто за професією؟ ما هو عملك؟ ما هو عملك؟ يا مترجماج انا مترجم انا مترجم يا перекладаю книги انا اترجم الكتب انا اترجم الكتب ви тут самі هل حضرتك هنا لوحدك هل حضرتك هنا لوحدك ني моя жінка також тут لا زوجتي زوجي هنا ايضا لا زوجتي زوجي هنا ايضا تم تاكوش دوي مؤخ ديتاي وهناك طفلاي الاثنان وهناك اطفالي الاثنان